يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله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 وَلَا إِكَامُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَتَانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَوَّت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَاءٌ lūnu asā an khayran minhum wa ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون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 ولكن قولوا أسلمنا ولم ما يدخل Mejada, في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن <تصفيق> الفر <سبحانه> <تصفيق> الرحيم <متحد�> انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله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 nie zapowsiende Hay samochód voi, compteaiszczem atomów. W 1970ach Allahomme actually zapows Oreomsy dla 000ów, ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون